بسم الله الرحمن الرحيم هل تحبون الله هل تحبون الله ومن الناس من يتخذ من الله اندادا يحبونهم كحب الله وهل يحبك الله استقامه بدون استقامه بدون النظر الى القنوات بدون تبرج وسفور في قصه امنا خديجه الشاعره فنبثت لباس التبرج والسفور ان اظهرت مفاتنها ومحاسنها لا والله ليتك وليتاك ترضى والآنام غضا تعشر إله وأنت تظهر حبه هذا العمر في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لا طعتهم ان المحبه لمن يحب مطيع انه بيصل لجران بعد عشر ساعات يحصل على مبلغ من يوريا ما شعرت هذه المراه الا وبالصراخ يرتقم ثدي تعال لئن نذاه من الذي اعطاك السمع من الذي اعطاك البصر من الذي اعطاك الرجلين من الذي خلق لك الكنيتين من الذي الان جعل القلب يتحرك داخل جسدك اجيبه الله نور السماوات والارض يحبهم ويحبون يحبهم يحب يا رب ويحبوه. ان ينزل النور هو اول حتينه يحب هنية والله أننا من يكسر هنيه رضي يحب والله وقاتلا ما من بينه ومن خلفه على يمينه وعلى شماله ولا عن الله ان يريك فينا ما تقط به عيشه يحبه هذه خديجه اقبلت يا صحا منك الود فالكل هين وكل الذي قد ترادي ترى ماذا بك ملكوت هل انت مستعد هل تفرح هل تتمنى لقاء انظر الى نفسك انت ادرب منكلا من أسباب المعينة التي توصنني إلى محبة آخرج القنوات كسر الأقالي تبين الله وترك النوم وقتصرات الفجر تبين الله وترك الضهر القلب بالحب الجنة بالحب الشهوات بالحب المال بالحب المصر مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم يحبهم ويحبون محاضرة لفضيلة الشيخ عبدالله سويل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محاضرة هذه الليلة امرأة تمشي على الأرض هذه المرأة في حياتها عجل وقبل أن نصل إلى شيء من حياتها وسيرتها حياتها جرتنا إلى سؤال لا بد من طرحه وهذا السؤال مرتبط بسؤال بعده ولا يمكن أن تجيب على السؤال الثاني أو على السؤال الأول إلا إذا حققت الإجابة عن السؤال الأول إذن سأسألكم السؤال الأول هل تحبون الله أجيبه أجيبه يا أخوان نعم طيب هذا السؤال لو طرحناه على المشركين عباد الأصنام والأوثان لو قلنا للكافر المشرك هل تحب الله ماذا يقول أجيبه نعم طيب ما الدليل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم تحب الله إذن هم يحبون الله لكنهم يحبون الأنداد الأصنام والأوثان كمحبتهم لله كمحبتهم ماذا لله طيب لو أتينا إلى العصات من الموحدين موحد لكنه عاصي مثل شارب الخمر أو الزاني أو السارق لو قلنا له هل تحب الله ما الجواب أجيبه نعم فهمتم الآن يقول نعم طيب هنا الآن المشرك يحب الله اليهودي يحب الله النصراني يحب الله العاصر من الموحدين يحب الله وأنت تحب الله صورتم الآن يعني المصنف في المسجد يحب الله وصاحب المرقص أو صاحب الخمر الذي تعاطى كأس الخمر يحب الله والذي يسجد للصنم يحب الله طيب فيه سؤال آخر معاشر نحبه هو الذي يربطنا بالسؤال الأول السؤال الثاني هل يحبك الله أجيبه الله أعلم هذا هو السؤال المهم ولهذا قال بعض السلف ليس المهم أن تحب المهم أن تحب المهم ماذا أن تحب من صفات الله اللائقة به سبحانه وتعالى صفة المحبة فالله سبحانه وتعالى يحب قد تقل على أن الله يحب اسمع القرآن قال تعالى يحبهم ماذا ويحبونه يحبهم يا قبل القيم رحمه الله ليس العجب في يحبونه العجب في يحبونه الله يحب التوابين ويحب المتطهرين التواب الذي اذا اذنب صار عن التوبه وكلما اذنب تا ويحب المتطهرين الطهور شطر الايمان دائما يحافظ على الوضوء يحافظ على الغسل من الجنابه يحافظ على طهارتي يحافظ على طهرة قلبه أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله أحبه أحبه المرأة التي سارت على الأرض يا إخواني سبحان الله في حياتي أعجب نزل جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل من السماء بعد أن تلقى رسالة إلهية فحوى هذه الرسالة إلى هذه المرأة التي تمشي على الأرض نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة وأوديتها وقال يا محمد هذه خديجة أقبلت هذا في صحيح البخاري طيب التفت النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعني أقبلت؟ معها إناء فيه شيء من الطعام يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل وما الخبر في مشي هذه المرأة؟ يعني جبريل الآن يقول يا محمد انظر إليها أقبلت فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة تحمل هذا الإناء وتمشي ثم قال جبريل يا محمد يا إخوان كم امرأة مشت على الأرض لكنها والله ما ذكرت ملايين من النساء مشين على الأرض وهذه سبحان الله تذكر ويكون ذكرها حياة لأهل القلوب قال يا محمد أخبرها اسمعوا يا إخوان أخبرها أن الله يقرئها السلام الله أكبر الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وعلوه يسلم على هذه المرأة ويحمل هذه الرسالة أمين السماء وتنقل إلى أمين الأرض انظر إلى شرف هذه الرسالة ثم قال يا محمد وأنا أقرئها السلام ثم قال بشرها ببيتهم في الجنة من قصب يعني من ذهب لا صخب فيه ولا نصب ما في التعب رضي الله عنها وأرضائها طيب يا إخواني خديجة بمرت أو عليها ربها وسلّم عليها جبرين وبشّرت بالجنة والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذُكِّر اسم خديجة يرتاع يعني يتغير حاله عليه الصلاة والسلام يتغير حاله الأخذ يتغير حال الرسول عليه الصلاة والسلام هل لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل وصلت إلى هذه الدرجة لأنها زوجة النبي أجيبه. لا والله هل لأنها أم أولاد الله؟ لا والله هل لأن اسمها خديجة؟ لا والله هل لأنها عاشت في مكة؟ لا والله الذي أوصلها إلى هذه الدرجة العظيمة الصلاح القلب استقامه بدون رواغان استقامه بدون كذب استقامه بدون احتيال استقامه بدون أكل حرام استقامه بدون النظر إلى قنوات استقامة بدون السماع الأغاني ومعازف استقامة بدون تبرج وسفور هل قصت أمنا خديجة شعرها كشعور كثير من النساء اليوم هل لبست لباس التبرج والسفور هل أظهرت مفاتينها ومحاسينها لا والله إذن صلاح القلب وإلا في المقابل زوجة نوح في النار زوجة نوت في النار فلا لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول المرأة في هذا الزمن هذه خديجة لا أنت سيري على نهج خديجة واقتفي أثر خديجة ومن كرامة الله للمرأة أن الله يحب المرأة ولهذا سلم عليها يحب ربنا عبادة المرأة يحب طول قيامها وركوعها وسجودها وتضرعها وانكسارها بين يديه يا مريم أقنطيني ربك واسجدي واركعي مع الراكعين نداء من الله لهذه المرأة أن تقوم وأن تستد وأن تركع وأن تخشع وأن تنيب وأن تتعبد ربها سبحانه وتعالى إذن العبرة بصلاح القلب العبرة باستقامة هذا القلب العبرة بالإنابة العبرة في الصدق مع الله سبحانه وتعالى العبرة في قوة المبدى العبرة في عدم التغير العبرة في عدم الاحتيال العبرة في عدم الكذب استقامة بلا رواغان اتجعلها بين قوسين في قلبك تعالوا معي إلى يوم من أيام الله وليلة عظيمة سجل فيها المجاهدون الموحدون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أياما من أيام النصر وأيام العزة وأيام الكرامة وأيام الجهاد يبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في ليلة من الليالي وقبل أن يودعهم عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وهو عالم صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون بين إثنين بين ساجد لله وراكع وبين نائم يستعد للجهاد فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة لأعطينا الراية غدا يعني في الصباح رجلا لاحظ كلمة رجلا نكرة للتعظيم يحب الله ورسوله هذه قضية سهلة يحب الله ورسوله كما تقدم ولهذا الصحابة ما رفعوا رؤوسهم فقال عليه الصلاة والسلام ويحبه الله ورسوله ونشر أبت الأعناق وتغيرت النفوس فخرج عليه الصلاة والسلام فأصبح الناس يدوكون ليلتهم يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها من ذا سيفوز بهذه الرأية لا حباً في الراية ولا حباً في الرياسة ولا حباً في الشهرة ولا لمركز مالي يتحصنه أو جاه وظيفي يحصن عليه اجتمع الناس سبحان الله وقت الصلاة الصلاة الفجر صلى الناس حضروا يقول عمر رضي الله عنه ورده ما تمنيت الراية إلا يومئذ عمر يسابق وجه النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعله أن ينال هذه المنزلة العظيمة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة وقلب النظر ثم قال أين علي أين علي بن أبي طالب أين علي قل يا رسول في مكانه يشتكي مرضا في عينيه الرمج قال ادعوه ثم اعطاه الراية هل أعطاه الراية أحبة الله لأنه ابن عمه أجيبه لأنه زوج ابنته لا والله لا والله يمكن علي رضي الله عنه في تلك الليلة له سريرة مع الله تفتحت لها أباب السماء فأحبه الذي خلق السماء وخلق الأرض الذي اصوى على العرش سبحانه وتعالى إذن اجعل سرائر اجعل خلوات تناجي فيها العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى يحبه الله ورسوله فأعطي الراية رضي الله عنه وأرضاه المقداد بن عمر في معركة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلاً رضي الله عنهم وأرضاه في تلك الأماكن وكان الأنصار بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا عنه ويدافعوا عنه في المدينة لكن في خارج المدينة لم يكن هناك بايعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أشيروا علي أيها الناس أقبل الجيش ألف مقاتل من مشرك قريش استشارهم عليه الصلاة والسلام والصحابة بأدب وسمت وخلق عالي ماذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هل يقولون لا ننصرك ونخذرك في هذا المكان معاذ الله أن يتكلموا بهذا الكلام لكنهم من باب الحياة والأدب نظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول يستعطفهم أشيروا عليه أيها الناس لكن سبحان الله الموفق من يوفق لمثل هذه الكلمات يقول بن مسعود ما تمنيت كلمة بعد كلمة لا إله إلا الله إلا كلمة المقدار التي قالها في يوم بدء سبحان الله يوفق يا إخوان ترى إذا صرح الوحيد يوفق الانسان للكلمة الطيبة يوفق الانسان العمل الصالح يوفق الانسان الخير يوفق الانسان للبر يوفق الانسان السعادة يوفق لكل عمل يقربه عند الله سبحانه وتعالى فقام المقدار وقال يا رسول الله والله لا نقول كما قالت بابن اسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتلون والله يا رسول الله لنقاتلنا من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام أسألكم بالله من يستطيع أن يتكلم بمثل هذه الكلمات إن القلوب التي صفت أخلت واتقت ربها وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى انتهت المعركة وتنزل النصر وانتصر المسلمون هل ضاعت الكلمات عند رب الأرض والسماوات والله ما ضاعت معاشر الحباء ولا غفل عنها ولا ذهبت هباء من كتبت في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم سجلت لصاحبها وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات قل بينك وبين نفسك لا إله إلا الله أو قل سبحان الله أو قل الحمد لله كلمة تفتح لها أبواب السماء برحمة أرحم الراحمين لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة في طريقه وفي ظلمة الليل قال يا مقداد أقبل قال لبيك يا رسول الله لبيك قال يا مقداد أريد أن أسارك بكلمات كلمات السر كلمات يبشر بها النبي صلى سلم النتيجة التي صارت للمقداد بعد تلك الكلمات فأصغى المقداد أذنه للنبي الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسلمات عليه قال يا مقداد إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك هذه الحياة مع شر الحب وهذا هو العز وهذا هو العلو والله يا إخوان ليست الحياة في الدينار والدرغم ولا في الجاه والمنصب الحياة في صراح القلب واستقامته قال بعض السلف القلب محل نظر الله محل نظر الله فأصنح هذا قلب أصنح هذا قلب حتى إذا نظر الله إلى قلبك وإذا هو يجد قلبا سليما مقبلا تائبا منيبا خاشعا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى معاشر الحب أعظم اللذات معرفة الله إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته إذا عرفت أسماء الله الحسنى وعرفت صفاته العليا وتعبدت لله بأسمائه وصفاته صرت في لذة لا تنقطع أبدا إذا علمت أن الله سميع يسمع الآن كلامك وأن الله بصير يرى مكانك استشعرت بالقرب إلى ربك سبحانه وتعالى وأنه قريب منك فتستشعر أن تتصل بالله وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذن أعظم اللذات معرفة معرفة الله هذا في الدنيا وأعظم اللذات في الآخرة إذا تلذ�ت بهذه اللذة في الدنيا نظر إلى وجه الله الكريم النظر إلى وجه الله الكريم هذه اللذة أحبة في الله أعني لذة معرفة الله إذا عرفت أن الله سمي. وأن الله بصير وأن حياتك بيده ورزقك بيده وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وأنه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء وأن الأرزاق كلها بيده وأنه ما من حركة في الكون إلا بأمره وقدره سبحانه وتعالى بأمره ونهيه ما من حركة في هذا الكون إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى إذا عرفت هذا وتحقق في قلبك قال بعض السلف إن محقت الهموم خلاص ما أريد أن يكون عندك هم. تنتهي الهموم تنتهي الهموم نهائيا يعني الآن أضرب لكم مثلا لو أن تائها في الصحراء ضع وأصبح في أرض التيه وأصبح الآن خائفا مذعورا إذا رأى طائرة هاليكوبتر تحلق فوقه ونزلت إليه وهو يعلم أنها ستنقذه وتسعفه وأن عندهم من القوة ما يستطيعون أن ينقذه ماذا ستكون الهموم التي في قلبه أجيبوا تبقى أم تزول تزول فيتحول من الحزن إلى ماذا إلى الفرح ومن البكاء إلى ماذا إلى الضحك فما بالك بمن يتصل بالله سبحانه وتعالى إن محقت الهموم انتاج ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رماه قومه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل في الحال يا نار كوني ماذا بردا وسلاما على إبراهيم لأنه يعلم أن النار مهما كان إحراقها فلن تحرق إلا بإذن الله وأن السيف مهما كان حاداً فلن يقتل إلا بإذن الله ثم هو يعلم أن الحرق او القتل على البدن فقط أما حياة الروح حياة القلب فوالله لن يستطيع أحد أن يصل إليه ولهذا حياة الإيمان في القلب وهذا من رحمة الله ولن يستطيع أحد كائناً من كان أن يصل إلى قلبك ولهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لما أدخل في السجن قال ماذا يعملون بي أنا جنتي في صدري جنتي الذكر حلاوة الإيمان حلاوة الاتصال بالله لو تسمر في الجدار قلبك متصل بالله قال أنا جنتي في صدري سجني خلوة وقتني شهادة وطردي من بلدي سياحة ثم جلس يذكر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله الله الله أكبر يقول بالقيم رحمه الله إذا ضاقت صدورنا أتينا إلى شيخ الإسلام في السجن فتنشرح الصدور يقول يعني نعالج همومنا وأنفسنا عند شيخ الإسلام ويقول مرة من المرات حتى تعلموا سلامة القلب وراحة النفس والشراح الصدر يقول مرة من المرات رحمنا شيخ الإسلام فقلنا يا شيخ حسبي الله على من تسبب في سجنك وأخذنا نجع عليهم قال لا تقول ذلك الذي سجنني وأمر بسجني أو تسبب في سجني لا يخلو من ثلاثة أحوال لاحظ الفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين طيب ما هذه الأحوال قال إما أن يكون مجتعدا مصيبا فله أجرا وإما أن يكون مجتعدا مخطئا فله ماذا أجرا واحد وإما الثالثة وإما أن يكون مذنبا عاصيا فهو بحاجة إلى الاستغفار فاستغفرونا يعني إذا كان هذا حالة مع خصومه أي قلب يعيشه هذا الرجل؟ أي قلب؟ يقول إن محقت الهموم والشهوات وصار القلب يعني إذا عرف الله سبحانه وتعالى وصار القلب مستغرقا بنعيمها فلو ألقي لاحظوا فلو ألقي في النار لم يحس بهذه النار يخالني يعرف الله سبحانه وتعالى والله لو ألقي في النار أنه لا يشعر بالنار ولا يحس بها لأنه يطلب مرضاة من؟ مرضاة ربه الآن لو قلنا لكم لأن قلوبنا الآن تعلقت بالدنيا لو قلنا الآن وأنتم تعبانين مثلاً وفي جهد بيننا مثلاً وبين نجران الآن 800 كيلو لو قال أمير نجران مثلا أو أحد المسؤولين مثلا اللي بيحصل نجران بعد عشر ساعات منكم بعد عشر ساعات بيحصل على مبلغ من يوريا ما رأيكم نسافر ولا ما نسافر أجيب يا أخوان طيب نجد تعبا في الطريق ولا ما نجد أجيبوا والله ما نجد لماذا لأن عندنا لذة لأنه محبة ماذا محبة المال فمحبة المال أنستنا التعب أنستنا ماذا التعب كذلك يا إخوان تعالى الله عن ذلك وتعالى الله عن مثل هذه الأمور من أحب الله والله يا إخوان ينسى كل تعب ولو عذب بالنار لتلذذ بهذا العذاب ولهذا قال فلو ألقي في النار لم يحس لم يحس بهذه النار لاستغراقه بل إن نعيما لذة يعني نعيم معرفة الله محرق لهذه النار محرق لهذه النار قص نبينا صلى الله عليه وسلم خبر امرأة وهذا القصة في صحيح البخاري أيضا امرأة قيل لها إما أن ترمي نفسك في النار أو ترتدي عن الدين في قصة أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وساموهم سوء العذاب بتحريقهم هذه المرأة يا إخواني لأن عندها حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وصلاح القلب والتوجه إلى الله انساها تلك الحفرة من النار فوقفت على الحفرة فلما أرادت أن تلقي نفسها كان معها صبي في الأيام الأولى من ولادته ما شعرت هذه المرأة إلا وبالصبي يلتقم ثديها أخذ يرع الصبي من ذجها فصارت الآن في صراع هل ترمي نفسها في النار ويبقى لها دينها وإيمانها أم تبقى لحظات حتى يكمل الصبي رضاعة فلما صار هذا الصراع في قلبها تحول سبحان الله حليبها إلى مادة أخرى إلى حياة أخرى إلى فطرة عظيمة إلى تعلق بالرب سبحانه إلى عجلة للرب سبحانه وتعالى فيترك صبي ذدي أمه وينظر إليها ثم ينطقه الله سبحانه وتعالى وهو في الأيام الأولى من ولادته قائلاً يا أمه اصبري فإنك على الحق لا تقاعسي وعجلت إليك ربي ماذا لترضى ألقى كنا في يده وقالنا إن حييت حتى آكل هذه التمرات نهي حياة طويلة نهي حياة طويلة إذن التنذذ يا إخوان بمعرفة الله يحول النار إلى جنة خضراء والله ما تشعر بنارها ولا تشعر بحرارتها ولا تشعر بلهبها لأنك في مرضاة ربك سبحانه وتعالى إبراهيم لما طرجه قومه ماذا قال قال هل سأتجه إلى قوة شرقية أو إلى قوة غربية أو إلى قبيلة معينة لا والله وقال إني ذاهب ماذا إلى ربي سيهديه إخوان معرفة الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام لما كاد له قومه وخرج فرعون بمليون مقاتل وأحاط بهم وحصرهم في المحر قال كلا إن معي ربي سيهدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ومئة مقاتل يريدون قتله قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا إذن يا إخوان لذة معرفة الله سبحانه وتعالى وهذه اللذة جعلت يا إخواني للقلب حلاوة ولذة يتلذذ بها وقرة عين لا تنقطع قال نبيكم صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء هذه محبة محبة ظاهرية فقط ثم قال وجعلت قرة عيني فيجي في الصلاة لأن نبي صلى الله قال الله أكبر نسي كل شيء عليه الصلاة والسلام ينسى كل شيء فيشعر أنه يناجي العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله من فوق سبع سماوات حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالكي يوم الدين مجدني عبدي استشعر هذه العظمة ولهذا قرأ نبيك صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران ستة أجزاء في ركعة واحدة لماذا يا إخوان لأن القلب, القلب اليوم نحن ما نستطيع نقرأ عشر آيال لأن قلوبنا تشتتت تسرح تمرح وتحولت صلاتنا الآن إلى أفكار في دنيانا وما تجتمع الأفكار إلا في أمر الصلاة معاشر أحبة قد يقول قائل منكم ما الأسباب المعينة التي توصلني إلى محبة الله يعني دلني إلى الطريق الذي يوصلني إلى المحبة كيف نال الصحابة هذه المنزلة؟ وكيف نال الأنبياء السابقون هذه المكانة؟ الجواب الأسباب ذكر أهل العلم أربعة أسباب أولا إخراج حب غير الله من القلب لا يجتمع في الإناء مادتان أبدا لا بد من إحداهما أن تغلب الأخرى ما جعل الله لرجل ماذا؟ من قلبين في جوه إذن طاهر القلب طاهر القلب من حب الدنيا من حب الشهوات من حب المال من حب المنصب قد تقول لا تستقيم الحياة إلا بهذه الأشياء أقول لكن لا تدخل إلى سويداء قلبك ولا تغلبها على جانب دينك قل إن كان آباؤكم اسمع القرآن وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترغونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الصحابة الحبون الخمر فلما علموا أن الخمر في غير مرضات الله وأن الله حرمه أراقوه في الحال ولم يلتفتوا إليه علمت أن الربا محرم تبتعد عنه علمت أن الرشو محرم تبتعد عنها علمت أن النوم وقت صلاة الفجر لا يحبه الله ولا يرضاه تترك النوم عن صلاة الفجر علمت أن التخلف عن صلاة الجماعة لا يحبه الله تسارع إلى الصلاة وهكذا الثاني قوة معرفة الله سبحانه وتعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب الآن أرجوكم رجاء أن تركزوا معي لو أن مريضا من إخواننا هؤلاء المرضى أتى الآن تاجر من التجار واحد يمنك ملايين وقال يا فلان يا محمد ولا يا أحمد ولا أحدهم تعال سافر هذه الليلة إلى الصين ويسافر معك اثنان أو ثلاثة من, من أقاربك وعالج هناك لمدة ستة أشهر وترفيه طبيب خاص اذهب إليه وبالطبع سافر أخونا المريض إلى المستشفى على حساب هذا الأمير أو هذا الغني شغية من مرضه أصبح يمشي بعد كان مشنونا لما رجع استقبله هذا الأمير عند المطار وهناه بسلامة الوصول والشفاء وقال تعالي إلى أين أسأذهب إلى بيتي وأهلي قال لا خذ الشايك بمبلغ قدرة خمسمائة ريال أنفقه على نسك وعلى ولدك وإذا احتجت إلى أي شيء اتصل بي هذا رقمي الخاص أسألكم بالله يا إخواني هل ينسى هذا المريض هذا الأمير أو هذا الغني أجيبه يا إخواني يجعور تجد في كل لحظة ولا يسمح لأحد أن يسبه ولا يسمح لأحد أن يتكلم عليه ويذكر محاسنه في كل مجلس إذا طرق الباب الأمير آخر الليل وهذا نائم يستيقظ لما يستيقظ؟ أجيبه يستيقظ وهو فرح بالاستيقاظ أم يستيقظ وهو متثاقل؟ أجيبه إخوان هل يستيقظ وهو بهذه الصورة متلثل ويطلع عند الباب؟ بوجه عبوس أم يخرج إليه بوجه حسن وبوجه بشوش أجيبه بوجه حسن وبشوش طيب انظر إلى نعمة الله عليك يا أخي انظر إلى نعمة الله عليك من الذي أعطاك السمع أجيبه فيه الآن مئات ما يتكلمون من الذي أعطاك البصر من الذي أعطاك الرجلين من الذي خلق لك الكريتين ما الذي الآن جعل القلب يتحرك داخل جسدك أجيبه الله سبحانه وتعالى والله لو يصن عندك الآن احتقام في المسانك البولية أن تعرف النعمة التي فيها ولو يصن عندك فشل في الكلاء الآن الكلية عندك تشتغل وان جانس عرضت النعمة التي أنت فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها طيب ما الذي أعطانا الهواء الآن نتنفس في هذا الهوأ من هو؟ أجيبوا الله سبحانه وتعالى إذن إذا عرفت نعم الله عليه ونظرت إلى نعم الله عليك شكرت الله وحمدت الله سبحانه وتعالى والله يا إخوان لولا الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتحرك ولا نستطيع أن نقوم ولا نستطيع أن نجلس الذي أعطانا هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى فعظموه إذن هو الذي أسبغ علينا بهذه النعم ثالثا الأسباب المعينة على طاعة الله الأعمال الصالحة أكثر من العمل الصالح أي فرصة تأتيك للعمل الصالح سارع إليها صلاة صيام زكاة صدقة حج وابدأ بالفرائض ابدأ بماذا بالفرائض ابدأ بالصنوات الخمس صنع في المسجد أقم ركوعها وسجودها وعظم ربك سبحانه وتعالى في هذه الفرائض اجتهد في تعظيم ربك أجي زكاة مالك تقرب لله سبحانه وتعالى بعبادة الحج بعبادة الصيام طيب بعد الانتهاء من الفرائض والمحافظة عليها نتقرب الله بماذا؟ بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجلهم التي يمشي عليها ولا إن سألني اسمعوا شباب لأعطينه ولا إن استعاذني ماذا لأعذنه من الأسباب أيضا ابتعد عن المعاصي ابتعد عن المعاصي لا يراك الله في مكان يمقتك فيه لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده المعاصي ولا يرضى لهم الكفر فإذا زين لك الشيطان جريمة الزناء تذكر رؤية الله إذا زين لك الشيطان سماع الأغنية تذكر رؤية الله وعظمة الله وأن هذا العمل سبب نصخة الله وغضبه وأن الله ينتقم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي الإنسان ما حرم الله من أجل ذلك حرم الفواحش فلا تقع في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سرقة ولا احتيار ولا دجل ولا أكل مال بالباطل حتى لا يغضب عليك الذي في السماء إذن أربعة أسباب تعينك بإذن الله تعالى على أو توصلك بإذن الله تعالى إلى محبة ربك أولها فرغ هذا القلب الثاني تعرف إلى الله سبحانه وتعالى وانظر إلى نعمه عليك الثالث الأعمال الصالحة الرابع ابتعد عن الأعمال السيئة قد يقول قائم منكم ما علامات حب الله تعالى يعني كيف أعرف أن الله يحبني في علامات تستطيع بهذه العلامات برحمة الله أن تصل إلى هذه الدرجة العظيمة أو أن تعرف حال نفسك من هذه العلامات ألا تنزعج من ذكر الموت يعني لو قال ملك الموت الآن أو علمت أنك ستموت بعد دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق ما يتغير من حالك شيء لأنك تعلم أنك ستنتقل من دار إلى دار أعظم منها وأفضل منها ولهذا قال الله من أحب اللقاء الله ماذا أحب الله ماذا لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله ماذا لقاءه قال تعيشك كلنا يكره الموت لا ليست القضية في الموت أحبه. الموت نازل لا محانة لكن أنت الآن تحب لقاء الله لا ما بينك وبين لقاء ربك إلا أن ينزل بك ماذا ملك الموت ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والحياة قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في البئر مظلوما ولما كان في السجن ولما كان خادما ما الموت تتمنى الموت لما صار ملكا لما صار ملكا, لما صار ملكا يعمر وينهى ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطل السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني ماذا مسلما وألحقني ماذا بالصالح إذن الآن اجعل لنسك هذا المقياس لو نزل بك ملك الموت هل أنت مستعد هل تفرح بلقاء الله هل تتمنى لقاء الله انظر إلى نفسك وأنت أدرى بنفسك الذين لا يحبون اللقاء الله ماذا قال الله لهم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لما قالوا إن الله يحبنا قال الله لهم فتمنوا الموت تمنوا إن كنتم صادقين وترى يا إخوان عند الموت ينكشف الغطاء يذهب اللف والدوران والكذب والاحتيال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ماذا حديد حاد نسأل الله حسن الخاتمة قل آمن الثاني يا إخوان كثرة ذكر الله إذا رأيت نفسك دائما تذكر الله في سيارتك في بيتك في أي مكان اعلم أنك محب لله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله تطمئن القلوب فإذا رأيت الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الله يعظم ربه سبحانه وتعالى نسانه رطب من ذكر الله فهذا إن شاء الله أنه على خير وأنه على درجة عظيمة الثالث الخلوة لمناجاة الله تعالى ترى يا إخوان هذا السر عجيب جدا في قيام الليل الخلوة خلاص أغلقت الغرفة لا أحد يراك الآن فهمت الآن معي ثم تقوم تناجي ربك صلى الله عليه هذه الخلوة لها عظمة ولها مكانة ولها منزلة وهذه الخلوة يا إخوان هي التي تهذي بالقلوب وتصنح النفوس وتزكيها قال بعض السلف ما أزعجني طيلة حياتي إلا طلوع الفجر ينزعج من طلوع الفجر لماذا؟ قال لأنه قطع المناجات التي أناجي بها ربي سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات ماذا وعيون من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ماذا ما يهجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ماذا خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يا إخوان والله ما حرمنا قيام الليل لبذنوبنا ومعاصينا ترى قيام الليل شرف ما كل واحد مؤهل لهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع قاعدين. كثير من الناس يقولوا تمنى قيام لكن كره الله من قيام الليل فتحول إلى قنوات فالمعازف وما شابه ذلك إذن احرص على قيام النين يا أيها المزمل قم الليل ماذا إلا قليلا تورمت قدمه صلوات ربي وتسلماته عليه اجتهد أن يكون لك نصيب من قيام النين وعظم ربك سبحانه وتعالى في قيام النين قد تقول أجده ينسي عود نفسك مرة مرتين ثلاث مرات خمس مرات عشر مرات وبإذن الله سبحانه وتعالى تجد هذه اللذات إذن خلوت الإنسان مع ربه إذا طلعت بعض الأحيان في الصحراء جلسك تحت شجرة أو في شعب من الشعاب واذكر الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله عظم ربك وأنت على فراشك ووضعت الغطاء على رأسك لا أحد يسمع كلامك إلا الله ولا يرأي مكانك إلا الله سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خالياً ماذا؟ ففاضت عيناه, ففاضت عيناه من علامات محبة الله لعبده ألا يتأسف على ما فاته من الدنيا ترى يا إخوان الذي يحب الله ويحبه الله لا يتأسف على شيء فاته من الدنيا لأن قلبه متعلق بالله أتدرون ما تيتأسف ومتى يحزن إذا فاته العمل الصالح لكن الدنيا لا تهمه أبدا إن خسر خسر وإن ربح ربح إن أعطي رضي وإن لم يعطى رضي الدنيا ليست بشيء في سجل حياته أهم شيء عنده أن يصل إلى مرضات ربه ولهذا لا تحزن ولا تزعج على ما فاتك من الدنيا لكن احزن وتأسف على ما فاتك من الدين فاتك الحج تأسف فاتك الصلاة تعسف أعرف واحدا نام عن قيام الليل مرة من كبار السن تصجقون يا إخوان قام وقت صلاة الفجر وكأنه أصيب بشيء يعني بخلل في عقله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا الله أن يراجعه الله وأتوب إليه حسبنا الله نعمل وكيد ما قمت للصلاة نمت عن الصلاة ترى هذا, هذا إن شاء الله يرجع لك خير هذا قلبه معلق لأن يا فقد لذة كان يتلذذ بها وفقد سعادة كان يسعد بها لكن يا إخوان ليس الخبر كالمعاينة وليس من ذاق وعايش كمن يسمع والله يا إخواني إن لذة قيام الليل إذا قرأت في سير السنف الصالح وفي كلامهم وأعمالهم وجدت حياة عجيبة لا يأسفون على ما فاتوا من الدنيا لكن يأسفون على ما يفوتوا من الدين أيضا من الأعمال أو من الأسباب التي تبين لك أنك تحب الله وأن الله يحبك اتنعم بالطاعة كيف اتنعم بالطاعة يعني تفرح أنك تؤدي العمل الصالح يعني تفرح أنك تدخل مسجد وتصلي تفرح أنك تتصدق تفرح أنك تبر بوالديك تفرح أنك تصر رحمك تفرح أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتنعم تجد لذة تجد راحة تجد سرورا لكن قد يقول قائل يا أخي أنا أصلي أو أقوم الليل لكن لا أقوم الليل إلا بإكراه نفسي ما وجدت اللذة إلى الآن أقول أصبر قال بعض السلف كابت قيام الليل عشرين سنة وتلذذت به عشرين سنة أخرى لكن هل يؤجر الإنسان إذا كان يؤدي العبادة وهو مكره لنفسه لهذه العبادة الجواب نعم سئل بن عمر مثل هذا السؤال واستجل بقول الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ماذا وأجر عظيم أيضا يا إخوان من ذلك الشفقة والرحمة على عباد الله المؤمنين يعني إذا أحسست أنك تشفق على إخوانك المسلمين ترحم الفقير وترحم المريض وتحسن إلى الفقير وتحسن إلى اليتيم وتحسن إلى المرأة الأرملة وتتمنى الخير أن يصل إلى الجميع من إخوانك المسلمين اعلم أنك على خير عظيم محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا من أيضا الأمارات التي تدل على محبة الله الخوف من آيات الله الكونية إذا رأيت السحاب وأصبحت تخاف اعلم أنك على خير عظيم حصل كسوفي القمر وخفت وقشعر جلدك وخاف قلبك اعلم أنك على خير عظيم سمعت بزلزال وخفت من هذا الزلزال اعلم أنك على خير عظيم لأن الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ويقول سبحانه في وصف الظالمين الطاغين الذين لا تنين قلوبهم بهذه الايات ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا وهذا لما كسف او كسفت الشمس في زمن الرسول خرج يجر رداءه عليه الصلاه والسلام يعني ما البس الرداء من سرعه المشي الى المسجد ثم صلى بهم صلاه طويله عظم فيها ربه صلوات ربي وتسليماته عليه وإذا راى السحاب قام وجلس ودخل وخرج فقالت عائشة يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب قال وما يؤمنني أما علمتي أن أم عذبت بالسحاب قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو ما به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها إن يوم للأسف الشديد أحبتي مر علينا كسوف القمر في رمضان والله ما تحركت القلوب إلا ما رحم ربك وصار كسوف للشمس في يوم العيد وما تحركت القلوب أيضا يا أخوان هذه مصيبة عظيمة إذن واجع نسك ولا تأمن لأن الله يقول حتى إذا أخذت الأرض زخروها وزينت وظن أهمها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب العمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون من الأمور أيضا الأمر بالمعروف أن نهي عن المنكر وأن لا تأخذك في الله لوم تلائم الأمر بالمعروف بضابط الشرعية والنهي على المنكر بضوابطه الشرعية عمل يقربك إلى ربك لأنك تغار على محارم الله والله سبحانه وتعالى لا يهلك الأمة وفيها الصانحون إذن الصلاح سبب للنجاة الصلاح أعني الأمر بالمعروف والنهي على المنكر سبب للإنقاذ وهل تصدقون أن أناس كانوا على خط الانحراف والله يلومونكم معاشر الحبة في قضية الأمر بالمعروف والناع المنكر والأمر بالمعروف والناع المنكر هو أساس الدعوة إلى الله بالرسالة بالكتابة بالاتصال بالإشارة بالابتزامة بالمال بأي نوع من أنواع الدعوة التي تقربك إلى ربك ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ماذا وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين لعل الله أن يلقذ بك رجلاً من النار ولعلك أن تكون سببا في دخول رجلي للجنة ولعلك أن تكون سببا في صراح بيت واستقامته مرة من المرات عن طريق المراسلة مجموعة شباب أخذوا يراسلون الذين يراسلون المجلات الذي يقول هواية المراسلة هواية الفن المجلات التي ليست مجلات إلا تحمل كل خبيث وكل منكر استغلها بعض الشباب فأخذوا يأخذون عنوين هؤلاء ويراسلونها هل تصدقون أن عدداً كثيراً من من الله عليه بالاستقامة عن طريق هذه الرسائل حدثني واحد يقول أرسلنا شريطاً وكتاباً ورسالة إلى شاب عاهر ضائع منحرف في لبنان يقول بعد أسبوعين أرسل إلينا فأخبرنا أنه أخذ يصلي وتاب إلى الله وأزال المنكرات التي عنده ثم بعد ذلك أخبرنا أنه نسخ من هذا الشريط الذي أرسل إليه نسخ أربعمائة شريط ووزعها على أربعمائة بيت طيب أجر هذه البيوت لمن تصورتم الأمعي فهي حسنات عظيمة لا تفرط ولا تفوت وهذا دليل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى فنشرت دين الله سبحانه وتعالى أيضا من العلامات الخوف من الذنوب والمعاصر إذا رأيت الإنسان إذا أذنب يخاف لأن الذنب الذي يأتي بجون سابق تخطيط واحد مر في شارع تعرضت له امرأة مثلا رأها لما رآها استغفروا تابوا أناب وانكسر بين يدي الله هذا الدليل على أن الله يحبه وأنه يحب الله صورتوا الآن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترى المؤمن أحبة لله يرى ذنوبه كالجبل والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بيه هكذا أذنب ماعز الصحابي الجنير رضي الله عنه لكن لما أذنب أخذ يتهم نفسه بالنفاق والضياع والانحراف وأنه لا يمكن أن بهذا البدن الذي لوث بهذه المعصية في ذلك المجتمع الطاهر فأتى قال يا رسول الله طاهرني أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله طاهرني الرجل عنده حياة في داخل قلبه عنده خوف من الله سبحانه وتعالى كيف أذنه كيف أقع في المعصية لماذا وقعت فأخذ يعالج نفسه ويبكي ليله ونهاره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يا رسول الله طهرني المرة الرابعة يا رسول الله طهرني قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجموه فرجم في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم ماعز فإني رأيته ويتقلب في الجنة نعم يا إخوان لن عنده لربه صحيح اخطا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون انت اذنبك اذنبت بادخانك القنوات اخرج القنوات الآن وتوب الى الله اذنبت بسماعك الاغنيه كسر الاغاني وتوب الى الله اذنبت بنومك عن صلاه الفجر توب الى الله واترك النوم وقت صلاه الفجر اذنبت باكلك من الربا توب الى الله واترك الربا اذنبت توب الله واترك الرشوه والله كذا معاشر احبابه قبل ان اختم هذا اللقاء قد يقول قائم منكم إذا أحبني الله ما الثمرات المترتبة على هذه المحبة أعظم الثمرات إخواني راحة النفس سبحان الله الذي يحبه الله يرتاح ترتاح نفسه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه ماذا حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرا بأحسن ما يعملون من الثمرات إخواني القبول في الأرض وفرح أهل السماء بذلك المحبوب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني محبة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل ثم يخبر جبريل أهل السماء السماء السادس والخامس والسابعة والرابع والثالث والثانية والأولى إن الله يحب فلانا ماذا فأحبه ثم يوضع له ماذا يا إخوان القبول في الأرض مر علينا في حياتنا الشيخ من بازر رحمه الله يعني لو اتصل على أي واحد في حياته قال للشيخ سأزورك في بيتك لفرح ذلك اليوم أشد الفرح ولو تعال عندي دعوة إليك هذه لا تقدر بثمن وماذا لو مشايخ لو دعاك الأنسماحة المفتي أو الشيخ صالح عفوزان أو الشيخ الغديان سبحان الله القبول في الأرض تفرح أنه يدعوك تفرح أنك تجس معه تفرح أنك تدخل عنده تفرح أنك تكون قريبا من هذا الشخص من الثمرات يا إخوان إجابة الدعاء إذا أحبك الله مجرد ترفع يديك يستجيب الله لدعائك بل اعظم من ذلك تقسم على الله شلون على الله يعني والله يا ربي ان تنزل المطر المطر قال الله من الله من لو اقسم الله لا برى منهم البراء النصر وانا اكون اول البراءة من مانك رضي الله عنه وعرضه أنس بن النظر أقسم عن الله أن يكسر ثنية أخته الربيع فأتى ولي المرأة التي ضربتها أخته فقال يا رسول الله تنازلنا من القصاص إلى الديه لأن أنس لما علم أن أخته سيكسر سنها كسرت سن جارية لها فقال نبسي الله السن بالسن قال يا رسول الله يكسر ثنية الربيع أخته رضي الله عنه جميعا والله لا تكسر ثنية الربيع يحلف على الله جلس قليلا وإذا بولي البنت أو الجارية قال يا رسول الله تنازلنا من القصاص إلى الدين فقال نبسي الله سنة الله أكبر إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره لك وش رأيكم أنسب للنظر ينام عن صلاة المجر أو عنده أغنية يستمع إليها أو ياك الحرام في معركة أحد قال اللهم إني أضر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلكين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين دخل المعركة قال أجد رائحة الجنة دون أحد انتهت المعركة ما عرفه أحد إلا أخته بطرف بنانا في أكثر من سبعين أو ثمانين ضربة بسهم أو ربح إذن إذا أحبك الله تدعو فيستجيب الله لدعائك من ثمرات المحبة مدافعة الله عن عبده الذي يحبه إن الله يدافع عن الذين آمن يدافع الله عن عرضك يدافع الله عن بيتك يدافع الله عن أولادك يحميك الله سبحانه وتعالى من ثمرات أيضا حفظ الذرية بعد الموت أرسل الله أفضل رجلين في ذلك الزمان موسى كلم الله والخضر إلى مسافة بعيدة أو بعيد وقرية أهلوا يتصفون بالفقر أو يتصفون بالبخل وحب المال فأمرهم الله أن يقيم جدارا يريد أن ينقف طيب لماذا قال الله وكان أبوهما ماذا صالحا صلى بعض الصلف وأطال القيام فقالت زوجته خفف على نفسك قال لأجلك ولأجل أولادك ثم تلأ وكان أبوهما صالحا فهذه من ثمرات المحبة معاشر ولا حبه هل المعاصي تمنع المحبة أجيبه الكفر والنفاق والشرك هذا يقطع أصل المحبة لكن المعصية, المعصية يا إخوان لا تقطع أصل المحبة لا تقطع أصل المحبة بدلين المريض يحب الصحة أليس كذلك أجيبه يا إخوان ويمنع عن بعض الأكل يعني مثلا مريض السكر يحب أن يشه من السكر إذا قلنا لا تأكل التمر أكل التمر هل أكله للتمر الآن أكله للتمر تصبرتم الأمعي دليل على كراهته للصحة أجيبه إذن لماذا أكل التمر نقول غلبته نفسه فأكل من التمر إذن قال العلماء المعصية ولله الحمد منه ما تقطع أصل المحبة فهمت الأمعي ولهذا لا تيأس ولو كنت عاصي لا تيأس يعني لو وقعت في معصية بادل إلى التوبة والإقبال وأصلح الطريق مع الله امرأة زنت من بني إسرائيل سقت كلبا ما النتيجة أجيب إخوان شكر الله لا فغفر لها ذنبها رجل شرب الخمر في زمن ابس عسلم يمكن غلبة النفسه شرب الخمر شرب في الأولى والثانية والثالثة والرابعة بعد الرابعة قال الرجل اللهم العنه قال لا تلعنه أما علمت أنه ماذا أجيب إخوان يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله. فهذه رحمة من الله إن المعاصي لا تقطع عصر المحبة ولو كانت المعاصي تقطع عصر المحبة ما بقي منا أحد الآن فهذه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لنغتنم هذه الرحمة لكن انتبه أن يجرك الشيطان فإن المعاصي تقلل من المحبة المعاصي تضعف المحبة وتقلل منها ولهذا قال بعض الشعراء في بيت جميل له لما ذكر هذا الموضوع قال تعصي إلهة تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا العمر في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أسأل الله بمن وكرم أن يزين قلوبنا بزينة الإيمان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل نقربنا إلى حبك اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا في جنة عرضها السماوات والأرض اللهم انصر المجاهدين الذين يجهادون في سبيلك اللهم عليك كلمه الدين وانصر دينك واولياءك وعبادك الصالحين اللهم فك اسرى المساورين وفرج المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم احفظهم من الفتن يا رب العالمين من الفتن يا العالمين اللهم ردهم اليك ردا جميلا يا العالمين اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين اللهم يخرجون من هذه الحياة الدنيا لا يلطخون أنفسهم ولا يتلطخون بدم حرام يارب العالمين اللهم احفظهم من إراقة الدماء المحرمة يارب العالمين اللهم احفظهم من إراقة الدماء المحرمة يارب العالمين, يا العالمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي تارك الصلاة واهدي مدمن المخدرات وردهم إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين اللهم اوفق ولا تأمورنا للأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والابتعاد عنه اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الناصحين اللهم اجعلنا محبين للخير فاعلين له مقبلين إليه برحمتك يا رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد